بسم الله الرحمن الرحيم زاد المسافر وأنيس المسامر كتاب الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أخي المسافر وعزيز المسامر احييك بخير تحية فسلام الله عليك ورحمته وبركاته وأرجو لك إن كنت مسافرا سفرا سعيدا وعودا حميدا وإن كنت مقيما عيشا رغيدا وعملا مجيلا أقدم إليك هذه النفحات الملتقطه من آلات الصفحات تدائب النفس وتسلي الروح من صميم الحكمة ومن قلب المعرفة مشفوعة باللفظ الجذاب والعبارة الجزلة فهي زادك في سفرك وأنسك في سمرك تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روحوا القلوب ساعة وساعة فإن القلوب إذا كلت عميت أو كما قال وتذكر أن الترويح لا يكون بالغناء الماجن ولا بالموسيقى المحرمة إنما يكون بالاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم أو الأناشيد الجميلة ذات المعاني الجليله والخالية من كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون بالاستماع إلى جوامع الكلم من أدب الدنيا والدين وهذه النفحات تغذي روحك وتمتع نفسك وتشغل وقتك بالمفيد وفقك الله في سفرك وحضرك ووقاك شر الحوادث أوصيك بذكر الله واردوك الدعاء بظهر الغيب لأخيك تائز عبد القادر شيخ الزور هذا الشريط هو تسجيل لكتاب الغرر السواثر عما يحتاج إليه المسافر من تصنيف الإمام بدر الدين الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله تحقيق وتعليق وتخريج أحمد مصطفى القبر من منشورات المكتب الإسلامي ودار عمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا نمشي في مناكبها والأنعام حمولة نستوي في مراتبها والسماء بناء نهتدي في كواكبها نحمده على نعمه التي فتح أبواب مصالبها ومننه التي قرن مستقبلها بذاهبها وصلى الله على سيدنا محمد الحال من العلا في أشرف مراتبها والحال عقد الضلاله والهازم لمواكبها وعلى آله وصحبه ما ترددت النجوم في مطالعها طبعا فهذا كتاب للغريب أنيس وللوحيد جليس يكون رفيقا للمسافر في سفر معينا له على قضاء وطر مؤنسا له بفوائده. مساعدا له في مصادره وموارده سميته بالغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر ناتجا له على غير منوال. منشئا له على غير مثال والله سبحانه أسأله النفع والإفادة عليه وأن يجعله خالصا لوجهه مقردا للفوز لديه إنه قريب مجيب ورتبته على ثلاثة الباب الأول في مدلول السفر وفوائده الباب الثاني فيما يتعلق عند السفر الباب الثالث في الآداب المتعلقة بالسفر. الباب الأول في حقيقة السفر وفوائده أصل السفر في اللغة الظهور والبروز ومنه أسفر الصباح إذا لمعه وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يظهر أحوالها ومنه سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته ومنه سميت المكنسة مسفرة لأنها تسفر التراب عن وجه الأرض ويقال رجل سافر وقوم سفر جمع سافر كراكب وركب إلا أنهم لم ينطقوا بسافر وسافر أيضا شاد في الأفعال فيما وقع في باب فاعل من فعل واحد وأكثره أن يكون من اثنين والأفط فيه قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناسبها وكلوا من رزقه ورؤي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سافروا تصحوا وتغنموا أخرجه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بإشناد ضعيف وفي رواية الطبراني وتسلموا قال ابن عبد البر وهذا عندي لا يعارض حديث السفر قطعة من العذاب بل ذلك العذاب هو التعب والمشقة كالدواء المر المعقب للصحة ولذلك قيل السفر مصحة وأما فوائده فقد أشار إليها الشافعي رضي الله عنه فيما روي عنه من قوله تغرب عن الأوطان تكتسب العلا وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد فان قيل في الاسفار ذل وشده وقطع الفياتي وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسب فأما الأولى وهي انفراج الهم فإن الله اجرى العادة أن الملازم لمكان واحد أو طعام واحد يسأم منه لا تيما إذا كان في هم كثير فإذا انتقل عن تلك الحالة أو تشاغل بغيرها تصرف عنه الهم على التدريج وانبعثت روحانيته لما يدوم قال يحيى بن عدي إن الطبيعة تمل الشيء الواحد إذا دام عليها ولذلك اتخذت ألوان الطعام وأطلق التزويد لأربع نسوه ورسم التنزه والتحويل والاستكثار من مكان إلى مكان للاكثار من الاخوان والتفنن في الآداب والجمع بين الجد والهزل قال الحريري وجدت بها ما يملأ العين قرة ويسلي عن الأوطان كل غريب وأما الثانية وهي اكتساب المعيشة فإنها لا تكون إلا بالتحرك للحديث السابق سافر تغنم. وفي التوراة ابن آدم خلقتك من الحركة فتحرك وإني معك وقالت العرب البركات مع الحركات وقالوا أثر الرجل عن الظفر وقيل من ضعف عمله اتكل على رزق غيره وقال علي رضي الله عنه الرزق مقدمه اللون وقال أحمد رأيت دواء الاستعجال خيرا من الاحتياج ومن الكلم النوابغ صعود الآكام وهبوط الغيطان خير من القعود بين الحيطان ولله در السراج والراق حيث يقول دع الهوينا وانتصب واكتسل واكدح فنفس المرء كداحه وقن عن الراحة في معزل فالصفع موجود مع الراحة وقال آخر ليس ارتحالك في نفس الغنى سفرا. بل المقام على فقر هو السفر ورؤيا عكرمة وراء نهر بلخ فقيل له ما جاء بك هنا قال بناتي وقال رجل لمعروف الكرخي يا أبا محفوظ اتحرك لطلب الرزق أم اجلس قال لا بل تحرك فإنه أصلح لك فقال له أتقول هذا فقال وما أنا قلته ولكن الله عز وجل أمر به قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط تساقط عليك رطبا جنيا ولو شاء ان ينزله عليها لفعل وانشد التعالبي ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها ولكن كل شيء له سبب وقال النابغة إذا المرء لم يطلب معاش لنفسه شك الفقر أو لام الصديقة أكثر فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذر وقال ابن عبد ربي. هل يجوز في عقل أو يمثل في وهم أو يصح في قياس أي يحصد ذرع بغير بذر أو يجنى ثمر بغير غرس أو يورى زند بغير قدح أو ينمو مال بغير طلب وأما الفائدة الثالثة وهي حصول العلم والاداب فقد كان السلف يرحلون في طلب الفائدة ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في طلب حديث واحد وقال موسى صلى الله عليه وسلم لا تلوم السفر فإني أدركت منه ما لم يدركه أحد يريد أن الله تعالى كلمه ونظم هذا أبو تمام فقال فإن موسى صلى على روحه الله صلاة كثيرة القدس صار نبيا وأعظم بغيبته في جزوة للصلاة أو قبثه وقال آخر لولا التغرب مرتقى در البحور إلى النحور وأما الفائدة الرابعة وهي الآداد فلما يرى من الأدباء ولقاء العلماء والعقلاء الذين لا, لا يردون قطره فيكتسب من أخلاقهم وخلائقهم ويتحلى بفوائدهم وحقائقهم كما قيل إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه يقم فيك ما تعجب فليس على المجد والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجب وأما الفائدة الخامسة وهي صحبة الأمجاد فيشهد لها الحس والواقع وصفتة الامجاد ترفع المنقوص وترقيه إلى رتبة أهل الخصوص وتدخله في زمرتهم وتنسده في لحمتهم ولله در القائل نزلت على أهل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن المجد فما زال بإحسانهم وجميلهم وبرهم حتى حسبتهم أهل وزار علي القاضي الرشيد بن الزبير فقال ولما نزلنا في ظلال بيوتهم امنا ونلنا الخصط في زمن المجد ولو لم يزد احسانهم وجميلهم على البر من اجلي حسبتهم اهلي وقيل لولا الضرورات ما فارقتكم ابدا وَلَا تَقَلَّبِثُ مِنْ نَاسٍ إِلَى نَاسٍ وَكُلُّ امْرِئٍ يُولِي الْجَمِيلَ مُحَبَّبٌ وَكُلُّ مَكَانٍ يُنْبِكُ الْعِزَّ طَيِّبُهُ وقال الثعالبي من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأنصار ومن بدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علماً بقدرة الله تعالى ويبعو شكرا إلى نعمه وقال المأمون لا شيء ألذ من السفر في كفاية لأنك كل يوم تحل محلة لم تحلها وتعاشر قوما لم تعاشرهم وقال عن السفر يشد الأبدان وينشط الكسلان ويسهل الطعام. وقال ابن رشيق كتب إلي بعض إخواني مثل الرجل القاعد اعزك الله كمثل الماء الراكد ان ترك تغير وإن تحرك تكدر ومثل المسافر كالسحاب الماطر هؤلاء يدعونه رحمة وهؤلاء يدعونه نقمة فإذا اتصلت أيامه سقل مقامه وكثر لوامه فاجمع لنفسك فرحة الغيبة وفرحة الأوبة والسلام وقالت الحكماء لا تدرك الراحة إلا بالتعب ولا الرغبة إلا بالنصب وقال ابن شرف القيرواني وصير الأرض دارا والورى رحلا حتى ترى مقبلا في الناس مقبولا ولهذه الفوائد أو بعضها أكثر الناس من الأسفار حتى قيل كريشة بمهب الريح ساقفة لا يستقر على حال من القلق ولله قول أبي الطيب يخيل لي أن البلاد مشامع وأني فيها ما يقول العوازل معناه أن العازل ما تكلم كلمة فاستقرت في أذن المحب وابن اللبان كأنما الأرض عني غير راضية فليس لي وطن فيها ولا وطر والشهاب المناري حيث يقول إن عشت عشت بلا أهل ولا وطن وإن قضيت فلا قبر ولا كفن أظن قبري بطون الوحش ترحل بي بعد الممات ففي الحالين لي ضعن فصل وللسفر فوائد غزيرة غير ما سبق أحدها رفع الإنسان نفسه من الذل إذا كان بين قوم لئام، كما قيل إذا ما جاورتك الليالي بساقط وقدرك مرفوع فعنه تحول ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزملي وقيل فسر في بلاد الله والتمس الغناء فما الكرخ بالدنيا ولا الناس قائم وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة شرفها الله تعالى وهي أحب البقاع إليه وهاجر إلى طيبة لما نبل المقام فكان من أمره ما كان ثم عاد إليها وفتحها الله عليه يستنبط منه مشروعية الانتقال من مكان الضرر وإن صريح الأمر والرأي لمرئ إذا بلغته الشمس أن يتحول الثاني أن فيه تعديلا للبدن وصحة له كما سبق سافر تصح ورويا السفر مصحة ومصحة قال الصاغاني في العباب وهو من الأحاديث المروية بلا طرق وكذا الصوم مصحة ومصحة والفتح أعلى أي يصح عليه الثالث يحصل مقام الغربة لنفسه فإنه قد ورد فيه ما يبعث على ذلك فذكر الحافظ ابن البر رحمه الله أن وكيعا روى عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه لو يعلم الناس مال المسافر لأصبح على ظهر سفر إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين قال وهذا حديث غريب لا أصل له من حديث مالك ولا غيره وهو حديث الحسن وفي الطيوريات من حديث رشدين بن سعد عن أبي علقم عن أبي هريرة يرفع لو يعلم الناس رحمة الله للمسافر لأصبح الناس على ظهر سفر إن الله عز وجل بالمسافر رحيم الرابع أنه إذا مات يحكم له بالشهادة لما روى ابن ماجه والدار قطني في سننهما من حديث ابن عباس يرفع موت الغريب شهادة وذكره الدار قطني من حديث ابن عمر وصححه الخامس روى النسائي وابن ماجه في سننهما عن عبد الله بن عمر قال مات رجل في المدينة مما ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده قالوا ولم ذلك يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة وفي إسناد هذا الحديث نظر وقد جاء في الترمذي مصححا من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها السادس أن الأعمال التي تفوته بسبب السفر تكتب له وإن لم يعملها إذا كان العائق لها مجرد السفر وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا السابع أنه مستجاب الدعوة عن أبي هريرة يرفع ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر رواه أبو داود والترمذي وابن وقال الترمذي حسن وروى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله لرجل أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة رواه الترمذي. وقال غريب لا يعرف لمصر غيره وأخرج الحاكم في مستدركه سندا ومتنا ثم أخرجه عن أبي حمزة عن أبي إسحاق ما جعل الله أجل رجل بأرض إلا حصلت له فيها حاجة ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفق جميعا على اخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم الا راو واحد وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين مطر بن عكامس لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعلم روى غير هذا الحديث وأخرجه الترمذي أيضا من حديث أبي المليح عن أبي عزة واسمه يسار بن عبد الله وله صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال فيها حاجة وقال حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال حديث صحيح ورواته عن اخرهم ثقات وسمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس محمد بن الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول اسم أبي عز يسار بن عبد له صحبه وأما أبو مليح فإني سمعت الدار قطني يلزم البخاري ومسلما اخراج حديث أبي المليح عن أبي عزة فقد احتج البخاري بحديث أبي المليح عن بريدة وحديث أبي عزة رواه جماعة من الثقاة الحصار وأخرجه ابن عدي من جهة عبيد الله بن أبي حميد الهلالي عن أبي المليح به قال وعبيد الله نتروك الحديث وأخرجه ابن ماجة والحاكم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أثبت إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله فتقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني قال الحاكم قد احتج البخاري برواة هذا الحديث عن آخرهم وفي لفظ له إذا كان منية أحدكم بأرض قتيح له الحاجة فيقصد إليها أقصى أثر فيقبض منها فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني وقال وقد أسنده ثلاثة من الثقاة عن إسماعيل عمر بن علي المقدمي ومحمد بن خالد الوهدي وهشيم وساق اسانيدهم ثم قال وأوقفه عنه سفيان بن عيينة فيجعل على شرطهما في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند وعشد بعضهم في هذا المعنى إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة سيطير، وكان الشافعي رضي الله عنه ينشد قبل مجيئه إلى مصر واني أرى نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها خوض المهامه والقصر، فوالله ما أدري ألي الخض والغنى أقاد إليها أم أقاد إلى قبري واتفق في عصرنا أن شابا سافر من مصر إلى مكة لقصد الحج فتوفي هناك فأقام أهله عليه العزاء فدخلت عليهم ممرأة من العرب فأنشدتهم إذا لم تزرنا النائبات بأرضنا ركبنا المطايا نحوها فنزورها سفر وأما عيوب السفر فأجلها فقد الاحباب وتقطيع الأكباد وترق المألوف واقتحام المخوف وقد روي من حديث المسافر وماله إلى قلت أي هلاك وأخرج البخاري في صحيحه من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله قال أبو عمر ابن عبد البر هذا حديث تفرد به مالك عن سمين وهو لا يصح لغيره وانفرد به أيضا سمين فلا يحفظ عن غيره وهو صحيح ثابت احتاج الناس فيه إلى مالك وليس له غير هذا الاسناد من وجه يصح وروا عبيد الله بن المنتاب عن سليمان بن إسحاق الطلحي عن هارون الفروي عن عبد الملك بن الماجسون قال قال مالك ما بال أهل العراق يسألونني عن حديث السفر قطعة من العذاب قيل له لم يروه غيره فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به ولا معارضة بينه وبين الأحاديث الدالة على مدح السفر كما ظنه قوم والاحتمال أن يكون العذاب وهو التعب والنصب مبتدا للصحة والراحة قال ابن بطال لأن في الحركة والرياضة منفعة لأهل الدعة والرفاهة كالدواء المر المعقب الصحة وإن كان في تناوله كراهية والنهمة بفتح النون والسكون لها الحاجة وبلوغ الغرض قال ابن التين وضبطناه أيضا بكسرها وقوله فليعجل إلى أهله أي يسرع بالرجوع إليهم ليزول عذابه ويطيب له طعامه وشرابه وذكر الخطابي أن فيه حجة لمن رأى في تغريب الزاني بعد جلده. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. وقال ابن عبد البر فيه دليل على أن طول التغريب عن الأهل والوطن لغير حاجة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز. وإن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال لأهله. لطيفة. ذكر السمعاني في تاريخه قال لما قدم الأستاذ أبو القاسم القشيري بغداد وعقد له مجلس الوعظ فروى في أول مجلسه الحديث المشهور السفر قطعة من العذاب فقام إليه سائل وقال لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فقال لأنه من فرقة الأحباب فاضطرب الناس وتواجدوا وما أمكنه أن يتم المجلس فنزل ومن معايبه أنه يورث ضيق الأخلاق وقالوا لا تعرف صاحبك حتى تعصيه أو تسافر معه وقالوا الحريص والمسافر مريضان لا يعادان. وقال بعضهم يمدح أبلج بسام وإن طال السفر وقال علي رضي الله عنه السفر ميزام القوم وقيل عسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك وقيل لأعرابي ما الغبطة قال الكفاية مع لزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان قيل فما الزلة قال التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان وحكى ابن البر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه خرج في بعض اسفاره فضمه الليل إلى مسجد فبات فيه وإذا بالمسجد قوم يتحدثون ويضربون من اللحن وهجر المنطق فتمثل وأنزلني طول النوى دار غربة إذا شئت لاقيت الذي لا أشاكله وأنشد فكل غريب سوف يمسي بذلة إذا غاب عن أوطانه وجف الأهل وأنشد وإن اغتراب المرء من غير حاجة ولا فاقة يسمو لها لعجيب وحسب الفتى ذلا وإن أدرك الغنى وقد نال ملكا أن يقال غريب ومما ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه رواه ابن السمعاني باسناده ان الغريب له مخافه سارق وخضوع مديون وزله وامق وإذا, واذا تذكر اهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق وقد قال تعالى حافيا عمن دخل الجنه يا ليت قومي يعلمون وأنشد ابن عطية على العز مصلوب وملتمس وأحسنه ما في الوطن وكان الحداد يقول لولا لا طرح الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسفر وقيل الغربة زلة فإن أعقبها قلة فهي نفس مضمحلة وقال أبو قراط يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها وعادتها وقال جالينوس يستروح العليل إلى توجهه لأرضه كما تستروح الأرض الجذبة لوابل المطر ولله در بن الرمي حيث يقول وحبب أوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الفؤاد هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصلاة فيها فحنوا لذلك وأراد الحطيئة سفرا فلما أراد الركوب قالت له زوجته متى الرجوع فأنشد عد السنين إذا ارتحلت لرجعتي ودع الشهور فإنهن قصار فانشدته اذكر فضابتنا اليك وشوقنا وارحم بناتك انهن صغار فحط رحله ولم يخرج قالوا وقد يكون الاكد مع الكد والخيبة مع الغيبة كما قيل, كما قيل وما زلت اقطع عرض البلاد مع المشرقين الى المغربين وادرع الخوف تحت الرجا وأستطحب الجدي مع الفرقدين وأطوي وأنشر ثوب العلا إلى أن رجعت بخفة وقال امرؤ القيس لقد طوست في الآفاق حتى قنعت من الغنيمة بالإيام وقال آخر ألا رب باغي حاجة لا ينالها وآخر قد تقضى له وهو جالس. وهذا ونحوه قليل في كثير وإنما الحكم بالأغلب والنجاح مع المطلوب أكثر والحرمان للعاجز أصحب فصل في حكمه اعلم أن السفر مشروع في الجملة ولكنه ينقسم إلى طلب وهرب وكل منهما ينقسم إلى الأحكام الخمسة أما الهرب فينقسم الى واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح اما الواجب فالخروج من ارض غلب فيها الحرام فان طلب الحلال فريضة على المسلم واما المستحب فالخروج من ارض غلب فيها البدع اذا لم يقدر على انكارها قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرب عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأما الحرام فالخروج من أرض تعين عليه فيها وظيفة كمن يتعين عليه قضاء البلد وأما المكروه فالخروج من أرض وقع بها الطاعون فرارا منه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما المباح فقروض المريض من الارض الوخمة الى النزهة وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك للرعاء حين استوخم المدينة وأما سفر الطلب فينقسم ايضا الى واجب ومنجوب وحرام ومكروه ومباح فالواجب سفر الجهاد والحج وتحصيل القوت لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمستحب السفر لطلب العلم والزيارة والعشرة والرباط والحرام سفر المعاصي والمكروه سفر الاستكثار من المال من غيره والمباح سفر التنزه والتجارة وكسب الزائد على القوت الذي لا ينتهي به إلى حد الطغيان المعنى وأن سفر السياحة لا لغرض ولا إلى مكان مقصود فمنهي عنه وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام وقال الإمام أحمد ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين ولأن السفر يشتف القلب فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهده شيخ يقتدي به انتهى وفي الحديث سياحة أمة الصوم ورهبانيتهم الجهاد ويروى سياحتهم الجهاد ورهبانيتهم الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة والأول رواه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا قال بعضهم والموقوف أصح ورواه ابن جرير أيضا باسناده عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واسناده جيد وأما حديث السياحة في الجهاد فرواه أبو داود مرفوعا وفي صحيح ابن حبان مرفوعا رهبانية أمة الجهاد وعن عكرمة في قوله تعالى السائحون قالهم طالبة الحديث الباب الثاني فيما يتعلق به عند السفر وفي ذلك آدام الأول تقديم الاستخارة فإن الله تعالى أجر العادة بسلامة العاقبة عند حصول ذلك وفي صحيح البخاري عن جادر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها قال ابن الصلاح ويستحب أن يكرر الصلاة في الاستخارة ثلاث مرات ثم ينبغي أن يشاور من يثق بدينه وخيره الثاني إذا عزم فليبدأ بالتوبة من المعاصي ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم ويرد الودائع ثم يستحل ممن كان بينه وبينه مماطله في شيء أو مصاحرة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي دينه ما لم يتمكن من قضائه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقتهم ومؤونتهم الثالث في إرضاء والديه، ومن يتوجب عليه مسرته وطاعته. فإن منعه الوالد السفر أو منع الزوج الزوجة أو صاحب الدين المديون من السفر ففيه كلام في موضعه الرابع ألا يقصد اليوم بالسفر لما في ذلك من التطير لكن أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن الهيثم عن عمر بن مجاشع عن تميم بن الحارث عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه, أنه كان يكره أن يتزوج الرجل أو يسافر إذا كان القبر في محاق الشهر أو العقرب قال الهيثم والمحاق لثلاث بقين من الشهر ونقل عنه خلافه وكتب بعض الفضلاء على ظهر كتاب الأنواء لابن قتيبة أنزلوا وقد خوفني القران وما هو من شره كائن ذنوبي أخاف فأما القران فإني من شره آمن الخامس يحرم السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال سواء كان مباحا كالزيارة والتجارة أو طاعة كالغزو وقيل يجوز مطلقا وقيل يجوز في سفر الجهاد دون غيره وفي كتاب الافراد للدارة باسناد بإسناد فيه ابن لهيعة عن ابن عمر يرفعه من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره وفي فضائل الأوقات للبيهقي عن الأوزاعي قال كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة يصطاد ولا ينتظر الجمعة فخرج يوما فخسف ببغلته فلم يبق إلا ذنبها قال ابن الصلاح اسناده قوي قال محمد بن كثير الراوي عن الأوزاعي رأيت موضع مكانه ببيروت يُلقى فيه التراب وعن مجاهد أن قوماً سافروا يوم الجمعة حين زالت الشمس فاضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا ناراً وأما بعد الزوال فقيد الرافعي في المحرر تحريمه بالمباح دون الواجب والمندوب وقال في الشرح وهل كون السفر طاعةً عذراً في إنشائه بعد الزوال؟ المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس بعذر معين فيحرم إن شاء السفر وهو الذي صححه النووي يرحمه الله وذكر البيهقي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار وهو منقطع لا تقوم به حجة وأخرج أيضا عن عمر رضي الله عنه قال لا تحبس الجمعة عن سفر وقال الطحوي لا يعرف عن الصحابة خلافه وعلم أن السفر بعد صلاة الجمعة أصلا من كتاب الله تعالى قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ورطروا من فضل الله وقد استحسنت ما يفعله أهل الشام من إقامة أسواق البيع بعد صلاة الجمعة قال سعيد بن جبير إذا انصرفت يوم الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره وعن ابن سيرين إنه يعجبني أن تكون لي حاجة فأقضيها بعد الانصراف وحكى المحب الطبري عن بعضهم أنه يكره السفر ليلة الجمعة وهو غريب ولعله لمن لا يصليها من غده أو تتعطل الجمعه بغيبته وحكى الدارمي عن إبراهيم النخعي السيد الجليل أنه قال كان إذا اراد السفر يوم الجمعه سافر غدوة الخميس إلى أن يرتفع النهار فإن أقام إلى العشاء لم يخرج حتى يصلي الجمعه السادس يستحب له أن يطلب رفيقا موافقة راغبا بالخير عارفا في الشر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن تيسر له مع ذلك كونه عالما فليتمسك به فإنه يمنعه بعلمه وعمله ما يقرأ على المسافرين من مساوئ الأخلاق والضجر ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب الجامع من جهة محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل ورواه الطبراني من حديث رافع بن خديج أيضا ورواه الخطيب بسنده أيضا إلى الوليد عن الأوزاعي قال الرفيق بمنزلة الرقعة من التوب إذا لم تكن مثله شانت